بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صَاد كتابٌ إليك ا ت ك ع و ا ما انزل اليكم ر ى ل ل ؤ من ي ن ا ت ب ع و ا م ا أنزل إ ل ي ك م من رب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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ, أ, أ َ أو ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا とَうこと言َこと言うこと言うこと言 ا ن と言うこと言うこと言うこと言うُと言うこと言うこと言うこと言うこと言َ ا と言うこと言うこ وما جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا フ ن ンは皆さん 私た私のことを知ったことを知ってること知っていることを知ってをことるをことる。 فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خف أخبت موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ا ب آ ي ا ت ه ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا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 「私たちは私たちの思いを語り継いだ」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 َوَسْوَسَ وُرِيَ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا عَنْهُمَا عن مَا مِنْ مَا わし ك ُ م َ ا رَبَّ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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور َلَمَّا ذَاقَ وَطَفِقَى なぜならばこの世を思い出す ه とはな ا のですが、この世を思い出すことは م いのですが、この世を思い ا すこ م は ا いのですが、 私は أ ل 世を去るのは私はこの世を去るの ر 私 و أ の世を去るのは私はこの世を去るのは私 عدو مبين 「قالا ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 ذلك من آ ي, ي ا ي ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم شيطانك ما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما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 واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها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 َقِيمُوا مُخْلِصِينَ الدِّينِ جُوهَكُمْ مَسْجِدٍ كَمَا بَدَأَكُمْ وَادْعُوهُ تَعُودُونَ لَهُ كُلِّ عِندَ فريقا ه د ا وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل ة إ ن ه متخذ الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحب 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのは なぜならば私はこの世を変えたのですが今日はこの世を変えたのです قل من حر َّ م ز ي ن َ ة َ الله ِ التي اخرج َ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا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 تعلمون い ل は ل, ل أ م い أ ج す」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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عن ه ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون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 حتى إ ذ ا داركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م رب 祝う方々はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ا ل あなたはあなたはあなたはあなたは ل なたはあなたははなはな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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 「なぜならば」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 「パーフェクトならば」 اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى أصحاب أ ぜ ح ا ب الجنة أن أ ف ي と و ا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا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 يوم ي أ ت ي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خ はこの世を変えたことについて話すことについて話すことについて ب ك م الله الذي ا خلق ل س م ا و ا ت و ا ل أ أ ر ض في ستة ي ا م ثم ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش يغشي ا ل ل ي ل ا ل ن ه ا ر ي ط ل ب ه ح ث ي ث ا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 なぜな ل ば私の思い م を知らずにあなたはあなたはあなたはあなたは ي な ق はあなたはあなたはあなたは ل なたはあなたはあ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 اوعجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ف ك ذ ب و ا ف أ َ ج َ ي ن ا ه و ا ل ذ ي ن م ع ه ف ي ا ل ف ل ك و أ َ غ ر َ ق ن ا ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م ك ا ن و ا ق و م ا ع م ي ن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 بتم ربكم جاءكم من منكم لينذركم أن رجل والكروا ذكر على「あなたは何を言うかわからない」<音楽> ق و موسوعه النابلسي خ ل للعلوم ه ل ت ا ل ح و ن ق ا س و ا م ي ه تنال نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فانا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها أَنْ واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين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 بكم. هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء ف ي ا 「家族のために」 تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آ ل ا ء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومي ات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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثركم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 الذين كذبوا, شعيبا كأن فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لم ي غ و هم الخاسرين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 اسماء الله و أن ل ا ل ر ح س ن و واتقوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 بأسنا رحا وهم يلعبون أ ف ا م ن و ا مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ت ك م ب ب ي ن ة من ربكم ف أ ر س ل معي يا بني إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت جئت ب آ ي ة ه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 وان نكون نحن الملقين قال أ ل ك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 و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ ل ك عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون موسى قال فرعون امنتم به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكر ف ا مكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون لأقطعوا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 ربنا افرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال ا ل م ل أ من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفهم ا ف س و في ا ل أ ر ض ويذرك واهتك آ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون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 هم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاكلون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 قدم آ ي ا ت مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 لنستعن الرجز ل ن ؤ م ن ن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 ربك ا ل ح س ن بني ى على إسرائيل ب م ا ص ب ر و الله ودمرنا فرعون و ما كان يصنع ق و م الحسنى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 قالوا ي ا م و سجعلنا ى إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون ان هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 「あがいがいがいがいがいがい أ ن ج ي ن ا ك م من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم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 مناها بعشر فتمميقات ربه اربعين ليله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 ربه للجبل جعله دكا وخرمه ساصعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين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 فخذها بقوه و أ م ر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين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 وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً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 اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم ع ج د ا جسدا له خوار أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين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 سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و إ ي اتهلكنا ي أ بما فعل السفهاء منا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 ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به وعزروه ونصروه 「私の أن س إني رسول 「なぜな ل ا 私の手を ي りてくれる人」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 قد علم كل أ ن ا س مشربهم و ظ ل ل ن ا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى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 واذ قيل له مسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطتم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا ع مانهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين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 ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنا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 واتل عليهم نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون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 اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق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 أ َ و َ ل َ م ْ يتفكروا ََََُّ ما َ بصاحبهم َِِِِ من ِْ ج ِ ن َّ ة إ ِ ن هو ُِ ل َّ ا نذير ٌَِ مبين ٌُِ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى أ ن يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث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 قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته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 عن ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ا ث ق ل ا ل دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون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 وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 و َ إ ِ م َّ ا ينزغنك َََ من َِ الشيطان ََِّْ نزغ ٌَْ فاستعذ ََِْْ بالله َِِّ إ ِ ن َّ ه ُ سميع ٌَِ عليم ٌَِ إِنَّ الَّذِينَ